توقفنا أمس يا عم قبل نهاية المسألة الحادية عشرة من مسائل الجزء الأخير من الآية التاسعة والعشرين بعد المائتين من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيه عن الخلع هل هو طلاق أو فسخ فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إنه روي عن عثمان وعلي وابن مسعود وجماعة من التابعين هو طلاق فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك وقال الشافعي في أحد قوليه ان نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق وإن لم ينوي طلاقا ولا سما لم تقع فرقة وقال ابن عباس وإسحاق وأحمد إن الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينوي بارك الله فيك يا ولدي وبارك في حفظك وفتح الله عليك الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وإذن يا إخواني فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك كما قال ابن عباس وإن لم تنكح زوجا غيره لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو ومن جعل الخلع طلاقا قال لم يجز أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره لأنه بالخلع كملت الثلاث وهو الصحيح إن شاء الله تعالى قال القاضي إسماعيل بن إسحاق كيف يجوز القول في رجل قالت له امرأته طلقني على مال فطلقها إنه يكون طلاقا كيف وهو لو جعل أمرها بيدها من غير شيء فطلقت نفسها كان طلاقا أما قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهو معطوف على قوله تعالى الطلاق مرتان لأن قوله تعالى أو تسريح باحسان إنما يعني به أو تطليق فلو كان الخلع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الخلع أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد وقال غيره ما تأولوه في الآية غلط فإن قوله الطلاق مرتين أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة بقوله فإن ساكم بمعروف ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع فعاد الخلع إلى الثنتين المتقدم ذكرهما إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطلق والطلاق بعوض والطلاق الثالث بعوض كان أو بغير عوض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج هذا الجواب عن الآية وأما الحديث فقال أبو داود لما ذكر حديث ابن عباس في الحيضه هذا الحديث رؤيا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر قال عدة المختلعة عدة المطلقة والعمل عندنا على هذا وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وحديث ابن عباس في الحيضه مع غرابته كما ذكر الترمذي وإرساله كما ذكر أبو داود فقد قيل فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضه ونصفا أخرجه الدارقطني عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ونصفا والحديث مضطرب من جهة الإسناب والمتن فسقط الاحتجاج به في أن الخلع فسخ وفي أن عدة المطلقة حيضة قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي قال ابن المنزر قال عثمان بن عفان وابن عمر عدتها حيضه وقال علي بن ابي طالب عدتها عدة المطلقة وبقول عثمان وابن عمر اقول ولا يثبت حديث علي وقد ذكرنا عن ابن عمر انه قال عدة المختلعة عدة المطلقة وهو صحيح المسألة الثانية عشرة اختلف قول مالك في من قصد ايقاع الخلع على غير عوض فقال عبد الوهاب هو خلع عند مالك وكان الطلاق بائنا وقيل عنه لا يكون بائنا إلا بوجود العوض قاله أشهب والشافعي لأنه طلاق عري عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيا كما لو كان بلفظ الطلاق قال ابن عبد البر وهذا أصح قوليه عندي وعند أهل العلم في النظر ووجه الأول أن عدم حصول العوض في الخلع لا يخرجه عن مقتضاه أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير. المسألة الثالثة عشرة المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها والمفتدية أن تفتدي ببعضه وتأخذ بعضه والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول قد أبرأتك فبارئني هذا هو قول مالك وروى عيسى بن دينار عن مالك المبارئة هي التي لا تأخذ شيئا ولا تعطي والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد مما لها والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده، فما كان قبل الدخول فلا عدة فيه والمصالحة مثل المبارئة قال القاضي أبو محمد وغيره هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنى الواحد وإن اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع وهي طلقة بائنة سماها او لم يسمها لا رجعه له في العدة وله نكاحها في العدة وبعدها برضاها بولي وصداق وقبل زوج وبعده خلافا لابي ثور لانها انما اعطته العوض لتملك نفسها ولو كان طلاق الخلع رجعيا لم تملك نفسها فكان يجتمع للزوج العوض والمعوض عنه المسألة الرابعة عشرة وهذا مع إطلاق العقد نافذ فلو بذلت له العوض وشرة الرجعية ففيها روايتان رواهما ابن وهب عن مالك احداهما ثبوتها وبها قال سحنون والأخرى نفيها قال سحنون وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق وهذا جائز ووجه الرواية الثانية أنه شرط في العقد ما يمنع المقصود منه فلم يثبت ذلك كما لو شرط في عقد النكاح أني لا أطأها المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها لما بين الله تعالى أحكام النكاح والفراق قال تلك حدود الله التي أمرت بامتثالها كما بين تحريمات الصوم في آية أخرى فقال تلك حدود الله فلا تقربوها فقسم الحدود قسمين منها حدود الأمر بالامتثال وحدود النهي بالاجتناب ثم أخبر تعالى فقال ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله ننتقل الى الايه التاليه وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ضم أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيه إحدى عشرة مسألة الأولى احتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المختلعة يلحقها الطلاق قالوا فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفادات بالطلاق لأن الفاء حرف تعقيب، فيبعد أن يرجع إلى قوله الطلاق مرتان لأن الذي تخلل من الكلام يمنع بناء قوله فإن طلقها على قوله الطلاق مرتان بل الأقرب عوده على ما يليه كما في الاستثناء ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلاله كما أن خوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فصار مقصورا على ما يليه غير عائد على ما تقدمه حتى لا يشترط الدخول في أمهات النساء وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة فقال الطائفة إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق ما دامت في العدة كذلك قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي وفيه قول ثان وهو أن الطلاق لا يلزمها وهو قول ابن عباس وابن الزبير والشافعي وأحمد وهو قول مالك إلا أن مالكا قال إن افتدت منه على أن يطلقها ثلاثا متتابعا نسقا حين طلقها فذلك ثابت عليه وإن كان بين ذلك صماط فما أدبعه بعض الصماط فليس بشيء وإنما كان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلة يوجب له حكما واحدا وكذلك اذا اتصل لاستثناء باليمين بالله اثر وتبت له حكم الاستثناء واذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما تقدم من الكلام يا له من درس شيق لمولانا الامام القرطبي <تصفيق> نعم يا ولدي لكن اسمع قبل أن ننهي الدرس لقد أجمع العلماء أن الخلع طلاق بائن وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلعة قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله مواصل اللقاء مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم